الوحدة السادسة عشرة الدرس الثالث والتسعون استمع إلى الحوار الحوار أزمة النفط تجددت أزمة النفط مرة أخرى هذا العام وقفزت أسعار الوقود من جديد وأصبح المعروض منه قليلا في محطات الوقود أنا لا أستخدم سيارتي الآن وأذهب إلى الشركة بالحافلة ما أسباب أزمة النفط؟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 عدد سكان نيجيريا نحو ثالثا نيجيريا هي الدولة في المنظمة رابعا يعتمد اقتصاد نيجيريا على النفط بنسبة خامسا تنتج نيجيريا في اليوم نحو سادسا المبلغ المطلوب من نيجيريا